ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبذ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ورحام إن الله كان عليكم رقيبا يا لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله فسأله عن الإيمان فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه النصوص عباد الله كلها فيها دلالة واضحة على أن الإيمان بالملائكة واجبٌ بل هو أحد أركان الإيمان بل من لم يؤمن بالملائكة أو من أنكر وجودها من غير جهل يعذر به فقد كفر لتكذيبه القرآن في نكما أثبته وقد قرن الله جل وعلا الكفر به بالكفر بالملائكة فقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر, واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وإذا علمنا هذا عباد الله فما معنى الإيمان بالملائكة فالجواب أن الإيمان بالملائكة على درجتين إذا الدرجة الأولى هي الإيمان المجمل وهو الإيمان بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله سبحانه وهذا القدر من الإيمان بالملائكة واجب على عموم المكلفين أما الدرجة الثانية فهي الإيمان التفصيلي وهو موضوع قطبتنا اليوم إن شاء الله فأقول وبالله أستعين أن الإيمان التفصيلي هو معرفة ما يتعلق بالملائكة مما ورد به السرع المطهر ومن ذلك الإيمان باسماء من علمنا منهم اسم من علم لنا منهم مثل جبريل الموكل بالوحي وميكائيل الموكل الموكل بالبالقطر وهو المطر واسترافيل الموكل بالنفق في الصور وكلهم جاء في ما رواه الامام مسلم عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل افتتح وافتتح صلاته بقوله اللهم رب جبرايل ومكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخر الحديث ومنهم مالك خازن النار كما جاء في القرآن قوله جل وعلا وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون وملكي القبر منكر ونكير كما ثبث في سنن الترمذين أما ما استوهر على أنسنة الناس بتسنية ملك الموت عزرائيل فهذا لا يوجد عليه دليل صحيح فالعدول عنه بقول ملك الموت أولى كما سمناه المولى جل وعلا في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الملك الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بأوصار من علمنا وصفه كما علمنا من السنة وصف جبريل عليه السلام وأن له ست مئة جناح قد خدت الأفق أي ملأت السماء ومما جاء في وصفهم أنهم متفاوتون في الخلق وأن لهم أجنحة كما أخبرنا الله جل وعلا فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربع قال سبحانه الحمد لله قاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أجنحة مثنا وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء والله على إن الله على كل شيء قدير ومما جاء في ذلك وصف الملائكة حملة العرش فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش وأرجو منكم أن تنتبهوا لهذا الحديث فهو حديث عظيم ملكة العرش الذين قال الله فيهم ويحمل عرش ربك فوقهم ثمانية يومئذ ثمانية وقوله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن فوقه يسبحون بحمده ويستغفرون للذين يحملون آمنوا هؤلاء يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بل عن ملك واحد منهم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه هذه هي شحمة الأذن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أي هذه المسافة مسافة هذا الملك بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام رواء أبو داود فالله أكبر ما أعظم هذا الخلق وما أعظم هذا الملك من شحمة أذنه إلى عاتقه قدر ما يمسي الراكب سبعمائة عام فما بالك بالعرض بل وما بالك بخارق العرض سبحانه ما أعظمه جل وعلاه ومما جاء في وصف مكائل ما رواه أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل ما لي لا أرى مكائل ضاحكا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل ما لي لا أرى مكائيل ضحكا فقال جبريل ما ضحك مكائيل منذ أن خلقت النار نسأل الله العافية ومنهما رواه أحمد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإذا نقر في الناقور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم؟ كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفق أي بالنفق في السور ومن الإيمان بالملائكة أيها المسلمون الإيمان بأعمال من علمنا عمله منهم ومن ذلك الملك الموكل بالجبال الذي جاء ذكره في الصحيحين عن عائسة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها لما ذهب إلى الطائف ولاق من أومه ما لاق من الأدى وجاء في الحديث فقد فنادان جبريل فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم يقول عليه الصلاة والسلام فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين يقصد جبلين عظيمين قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ومنهم, ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويغضته وفي كل حالاته وهم المعقبات قال جل وعلا له معقبات يحفظونه من أمر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال ابن عبات رضي الله عنهما والمعقبات من الله هم الملائكة يحفظون نوم من بين يديه ومن خلفه ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر وهم الكرام الكاتبون وهؤلاء يشملهم قوله جل وعلا أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون وقوله سبحانه إذ يتلقى المتلقيان وعن اليمين وعن اشتمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات ومنهم خزنة الجنة قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتح تبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين نسأل الله أن يجعلنا منهم ومن المبشر ومنهم المبشرون للمؤمنين عند وفاياتهم وفي يوم قيامة كما قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ومنهم خزنة جهنم عياذ البيان بالله منها وهم الزبانية ورؤوسهم تسعة عشر قال جل وعلا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتاتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال سبحانه وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزاد الذين آمنوا إيمانا وفي صحيح مسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام كل زمام في يدي سبعين ألف ملك يجرونها نسأل الله العافية ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم كما في حديث بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد متفق عليه ومنهم الموكل بفتنة القبر وهما منكر ونكير ملكان من جاء وصفهما في السنة بأنهم بأنهما سود الوجوه, سود الوجوه وزرق العيون يأتيان العبد في قبره فيقعدانه ويسألون من وما دينك ومن نبيك فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينعم في قبره وأما الكافر فلا يحار جوابا فيضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسبعها كل من يليه إلا الثقلان نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من, من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 الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين الله صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ومن الملائكة ملائكة, أو ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينها أو ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا إلى السماء إلى آخر الحديث ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في كتابه فقال والطور والكتاب المستور في رق منشور والبيت المعمور فقد تبت في الصححين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث إسراء بعد مجاوزته السماء السابعة قال ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون الف ملكا كل يوم يدخل البيت المعمور سبعون ألف ملكا لا يعودون إليه آخر ما عليهم فالله أكبر ما يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم ومنهم, ومنهم ملائكة قيام لا يرفعون ورفع سجد لا يرفعون ومنهم غير ذلك كما قال جل وعلا وما يعلم بمعود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وعن حكيم بن كزام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم هل تسمعون ما أسمع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل تسمعون ما أسمع قالوا ما نسمع من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط ما فيها موبع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد لا إله إلا الله ما أعظمه من خلط وروبه مصر البروزي في الصلاة بسند حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائس من خيفته إن لله تعالى ملائكة ترعد من من أي من خيفة الله هللو على ما منهم من ملك تقر منه دمعه من عينه الا وقعت على ملك يصلي وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والارض لم يرفعوا رؤوسهم منذ لا يرفعونها او لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والارض ولا يرفعونها إلى يوم قيامها فإذا رفعوا نظروا إلى وجه الله عز وجل فقالوا ماذا قالوا يا عباد الله أتدرون ماذا قالوا بعدما ثانوا سجدا منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة ماذا قالوا قالوا, قالوا سبحانك قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا الله فماذا نقول نحن ماذا نقول نحن لا إله إلا الله في الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون صفوال الأول وzkالأول ويتراصلون في الصف وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه قلقت الملائكة من نور العرش ومنهم ملائكة يستغفرون للمؤمنين كما قال جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا فربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات وفي الحديث لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ومنهم ملائكة الرحمة وهي التي تقبض أرواح المؤمنين كما قال تعالى والناشطات نشطا ومنهم ملائكة العذاب وهي التي تقبض وتنزع أرواح المجرمين بشدة والذين وصفهم الله بقوله والنازعات غرقا وفي حديث الرجل الذي قتل مئة نفس وذهب تائبا إلى قرية, إلى قرية أناس صالحين فتوفى في القرير فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ومن الإيمان بالملائكة الإيمان أنهم قد يأتون على صفة بصر والأذلة على ذلك كثيرة منها حديث جبريل الذي جاء في صفة رجل ولم يعرفوا الصحابة ومنها ما ثبت في القرآن أنهم جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام فنكرهم وأوجس منهم خيفة حتى أخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط ومنها قصة الأقرع والأبرص والأعمى حين جاءهم ملك فأعطاهم ما تمنوا ثم لم عادا في صفة مسكين متسول أنكروا أن الله أنعم عليهم غير الأعمى الذي اعترض ومنها أنه رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى, لما أتى هذا الملك عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة فربها قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك يقول هذا الملك إني رسول الله إليك بأسر لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه وغيرها كثير مما يدل على أن الملائكة تتصور على صور ابن آدم ومن, ومن الإيمان بالملائكة الإيمان أنهم رسل الله كما جاء ذلك في آيات كثيرة منها قوله جل وعلا جاعل الملائكة رسل أولي أجنحة وقوله والمرسلات عرفة والمرسلات أي الذين أرسلوا فالملائكة رسول الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السماوات والأرض تما قال جل وعلا حتى إذا جاء توفته رسلنا وهم لا يفرقون وقال سبحانه بلى ورسلنا لديهم يكتبون وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة فإنه قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء إحجاب أو يرسل إليه رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فيوحي بإذنه مما يشاء وقال جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ومن الإيمان بالملائكة أن تؤمن أنها تتأذى مما يتأذى منه بل آدم فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والفراء فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم ويقاص على ذلك ما كان له رائحة كريهة مثل الدخان والجوارب وغيرهما من الروائح الكريهة التي تؤذي الناس والملائكة ومنها أن الملائكة, لا أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير رواه البخاري فما بال الناس يملعون ملائكة الرحمة من دخول بيوتهم بتعليق تصاوير ذوات الأرواح الأحياء منهم والأموات وان لم تدخل تدخل الملائكه بيتا فستدخلها الشياطين والعياذ بالله وللايمان بالملائكه عباد الله ثمرات منها تعظيم الله فإذا تدبر المسلم في خلق حملة العرش الذي ذكرناه وفي الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم ثم يخرجون ولا يعودون إليه لا شك أنهم يستعظمون هذا الخلق العظيم فما بالك بالخالق جل وعلا ومن الثمرات الاستقامة على قاعة الله فمن آمن بأن الملائكة تكتب أعماله كلها فإن هذا يوجب خوفه من الله تعالى لا, يعصيه لا في العلانية ولا في السر وعن علقمة عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم ينقى وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سقط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها سقطه إلى يوم القيامة فكان علقمة يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال ابن الحارث فانظروا رحمكم الله كيف أفكر هذا الحديث في علقمة حتى قال كم من كلام منعنيه هذا الحديث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 ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العسر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عباده فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ومن الثمرات خوف المسلم من المسؤولية الملقاة على عاققه من الزوجة والأولاد وذلك عند استحضاره لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا بيقوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملاقم كيف تهنؤون وأنتم لا تدرون أين آباؤكم متى دخلوا ومتى خرجوا ومن يصاحبون وماذا يفعلون بل أنتم أنفسكم من تجربون لهم وسائل الفساد فكيف ستصنعون بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلام شداد لا وكيف تتقون وكيف تتقون هذه النار كيف تتقونها انتم واهليكم وأنتم وانتم ما امرتم بناتكم بالستر ونساءكم بالحجاب والله المستعان والكلام في هذا يطول وصيف وفي سكه الملائكه يطول وفي اعمالهم ولا يكفي المقام للإتيان على كلها فنسال الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين بالهيب يجعلنا من الذين يؤمنون بما أخبرتنا به من مما اتصف به هؤلاء الملائكة الكرام اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم وثبث ثمرات الإيمان بالملائكة في قلوبنا يا رب العالمين اللهم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك خشيتك اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعنن ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك قرة عين لا تنقطع اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرار مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زين زيننا بدينة الإمام واجعلنا ملاك المهتدين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك من خير ساء من خير ما سالك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد بك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم سجعب <تصفيق> لها <تصفيق> على إبراهيم وعلى آل براهيم إنك حميد المجيد سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك